بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر العصر هو الزمن كما أقسم الله تعالى به فقال والفجر وقال جل وعلا والضحى والعصر إن الإنسان لفي خسر الإنسان خاسر ثم ذكر الله تعالى أربع صفات من اتصف بها لم يكن من الخاسرين فقال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر إلا الذين آمنوا آمن بالله وعبد الله تعالى وترك أنواع الشرك يرى هذا يعبد صنما وهذا يعبد قبرا وهذا يعبد حجرا وإلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لغير الله والشرك لكنه لم يكن منهم إنما هو مؤمن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره اركان الإسلام عمل بها شهادة لا إله الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج إلى بيت الله الحرام يعني قام الإنسان بما أوجب الله تعالى عليه من هذه الأشياء فقال الله جل وعلا هنا إلا الذين آمنوا طيب بعد إيمانهم يا ربي ما هو الشيء الاخر ما هو الشرط الآخر ما هي الصفة الأخرى وعمل الصالحات فلا يكفي الإيمان من غير عمل الصالح في الإيمان من غير عمل الصالح لا بد أن يحقق الإنسان الإيمان ثم يحقق العمل الصالح أيضا إلا الذين آمنوا والإيمان دفعه إلى عمل الصالح أنا أؤمن مثلا ان أن الله تعالى س يعيد خلقي واني في صحيفه يوم القيامة تكتب فيها اعمالي طيب ما دام انا اؤمن بهذا لا بد ان اضع عملا صالحا في هذه الصحيفه أنا أؤمن في جنة طيب لا بد ان اعمل لهذه الجنه اؤمن في نار لا بد ان اعمل من هذه النار اؤمن ان الله سيسالني عن اعمالي ويوقفني بين يديك لا بد ان اعمل للوقوف بين يديك هذا هو المعنى إلا الذين امنوا طيب لما امنوا ما هو اثر هذا الإيمان وعمل الصالحات ثم لم يكتفي أن يعمل الصالحات هو فقط وإنما وتواصوا بالحق بدأ يقول للناس يا أخي صلي أنت لماذا لا تصوم صم صل الضحى فإن لها فضل أكثر من ذكر الله فإن لذلك فضل كم تقرأ من القرآن كل يوم اقرأ كذا وكذا تعال نصوم يوم الاثنين مثلا او يوم الخميس رب اولادك تربية صالحة لماذا تفرط في برك لوالديك لا تأكل حقوق الناس بالباطل لا تأكل اموالهم لا تغش في تجارتك تواصوا بالحق يبدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تعال نتصدق على فلان اعتني بتربية اولادك اعتني بحجاب بناتك يا اختي اعتني بحجابك تواصوا بالحق ثم لان هذا الحق الشيطان يوسوس لتركه الإنسان إذا تصدق يقول الشيطان لا تصدق المراه إذا تحجبت قال لها الشيطان غير كلا يتحجب افعلي مثله الإنسان إذا أراد أن يستيقظ لصوات الفجر قال له الشيطان لا تصلي ونحو ذلك قال تواصل بالحق تواصل بالصبر تواصلوا بالصبر على هذا الحق والثبات عليه ونحو ذلك فالإنسان إذا اتصف بهذه الصفات الأربع أفلح إلا الذين آمنوا حقق الإيمان وعملوا الصالحات وهو مقتضى الإيمان وتواصوا بالحق تواصوا بالخير بينهم تواصوا يعني أمر بعضهم بعضا اعطاه وصية وتواصوا بالصبر يعني بالثبات على هذا الحق الله يتقبل منكم ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته